أشهد الله إلى الله ورحمة الله شبكا وأشهد أن محمد النهض ورسول الله وعليه وعليه وعليه وصحبه رسمه بسرم الكثير أما بعد أيها الأخوة الكرام هذا برسل المعتاد في بسراب الله في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى. مع أحكام الصيام مع أحكام الصيام ومباحثه ومساعده ولا شك أن ركن الصوم من مباني الإسلام العظام خرض في العام الثاني بعد في شعبان قبل هدو البدر وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجماع تسع رمضانات سعى رمضان صامى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفع عليكم فضل الصوم وفضل صيام رمضان صامى رمضان للمال الاختساب وغفر لهم ما تقدم من ذلك بس الله عز يتم علينا عليكم الشعبات ونبلغنا رمضان سالمين آمينين الثانمين مستقرين هذه هادئين البلال بمنح وقربة سبحانه الله وقد أخذنا شيئاً من الأبواب وأذكر من الأبواب الماضية من ترتيب الإمام المسلم وأبواب وأحاديه هذه الأبواب مرحباً فيكم الباب الأول باب فض شهر رمضان صدق حبيب النبي عليه الصلاه والسلام الباب الثاني باب وجوب صوم رمضان لرؤيه الهلال قال صلى الله عليه وسلم رؤيه الهلال وافطروا الشيخ محمد نقولوا الثالث لما بنسرح في شهر رجب لا تقدموا رمضان وصوم يومي ولا يوم إلا رجل كان يعتادوا في هذه الأيام الباب اللي يضابع الشهر يكون 29 يعني لا بأس 29 الإخوة المعامة لازم سنأتي بالباب الذي هو مقرر علينا البداء تبيه من الليلة بس نحن نذكر من الأبواب طالب البيان الرابع وهو الشيخ احمد عماد سيام بيان ان لكل بلد رؤيته وان كل مساله إيه؟ فيها مذاهب ما شاء فيها مذاهب عده وكما قلت لكم قبل كل شعب يتطيز بحكومته بالصياغه والاطار هذا خلاصه الامر القولي صلى الله عليه وسلم الصور يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحر قال اليوم الصمعاني مراعاة الجماعة في الصيام مراعاة الجماعة يقاش في الشعب الواحد خمسين واحد صايمين والبقية مقتلين نصر الشعب مقتل والنصر الثالي صايم لأن هذه فرق ذلك طيب يقول طيب واحد هنا أفضل صام على مصر وكان في مصر حول الشارع أخر الشارع كان في مكة العمر يفضل على, على بطريب هنا يفضل على بطريب ولا يفضل ولا سن 28 وإن صام 28 فنبطي عليه يعني إخوان فنصموا أولاك 29 فلقد أجزاءهم وأضعه إخوان صام 30 فلقد أجزاءهم كثير منهم يكون هنا في, في, في البلد في أول شهر وآخر شهر يكون في العمرة معنا؟ طيب اللي بعده ماذا يا شيخ أعمال؟ بعدها سيد معنا الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد ده يعني فصالي في ملزمة شهر محمود بصعب المحلة نعم الباب الثامن بقى قال أنه بنقول يحصل بطلوع الفجر طيب الباب التاسع يوكيد ان فسر يا جماعه بالنسبه للمذللات طلب قبل السحور وتاكيد استعمال استعمال تاخير وتعديل من اداب الصيام شكل تاخير السحور وتعديل الوقت ليس معنى تاجيله قبل مغيب الشمس ليس هذا مقصود معناه مثلا اول ما يتاكد على المؤذن المؤذن عندما يعلم ان الوقت تدخل وغابت الشمس أشرب ماء ويكمل ما يقول شيئا لما خلص الأذان أشرب ويكمل لما أود أعجل فترة وصحة فيها عنا ويكمل وضع أكبر أكثر المؤدنين لا أشرب إلا لما خلص الأذان إلا لما خلص الأذان أنا لا أتعطي أين سنتعطي؟ طيب بقى إنها يعني أصار بالصوم. أتكلمنا أن الوصول من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح البرم الثاني عشر الباب بيان أن القبلة ها؟ أعجب الأبواب أعجب ليست حرمة على من لم تحرك شهوده يعني ايه؟ شكائي لله البرم هذا في طيب مونيزيتل على من لم تحرك شهوده بعض الواجبين الاخرين ممكن يقول لك الشاب والشايب ممكن الشايف ايضا تتحرك شغله ولما انت عامل المساله مش مساله شاب وشايب شاب وشايب لا المتعلقه ايه بتحرك الشو على المحاضر القصص النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل وصايه لكن كان ام لا تكون لإربه ام لا تكون لحاجته ام لا تكون على يؤثر منها أن الإنسان إذا لم تحرك شوته فلا بأس عليه طيب إن كان يخشى على نفسه فلا يفعل فلا يفعل سواء كان شابا أو شيبا معنا وضعت هذه طيب نقرأ تحت الباب عن مجموع التحديد يقول حدثنا علي بن حزن. قال حدثنا سوفيا وابن عيين عنيشام ابن عضوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه تعني نفسها هي كانت عن نفسها رضي الله عنها ويا الفطيئة بنت الفطيئة والحبيبة بنت الحبيب والصديقة بنت الصديق أم عبد الله رضي الله عنها أفضل نساء العالمين كان يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم طبحك واحد بقى كده يعرف لي وهو ص هو بيور ايه الشرح احمد المصري تمام مين يقدر طول القطب الواحد يساوي وهو ص اما وهو الحا هو مبتدا صايم خبر والجمله مبتدا وخبر في محل يا شباب ثم تضحك رضي الله عنه طيب إذن إحنا عايزين برضو إيه؟ ننكر الأشياء التي لا تفسد الصائل صدب هذا العنوى عربنا بقولة للصائل ما لم تتحرك شواء خلاص المباشرة ها؟ من غير جماع ولا بأس برضو ما لم تتحرك شواء طيب هيغتسل هو الصائل في حاجة عين؟ موبدش الماء على الطواجه معانا هيتشرب كل قبل الزواج لا حرام عليه هيتطيب هو صايم لا احنا عايزين ناكل عشاء البحر وهنقصده الارامل ده ناكل منها عشاء وبعد كده في انواع بقى المسدات والمفطرات بس اول شيء خلونا في هذا الامر وكمل الباب العنوان وكمل الاكتشاف واحد يتحط كل في يدخل الماء إذن في الطلعة أنه ماء دخل جوة لا حواة ألا ألا ألا ألا أنه لا يوجد على المساء لا على المساء من زين. لا هو ما أجعل عليكم في الدين يوسف معنى إن هذا الدين يوسف يريد الله بكم اليوسف ولا يريد أنه يوسف حلاص؟ نعم أكرد أسواك أكرد تطيب الطيب أعوك طب وصور الاكل بيجري كده في حاجه مش كده طيب اا وغبار الطحانه واحد بيدخن دي ليه طلع بيدخن غلب الغبار مفيش حل طحطون امبارح استطعم الطعامه هيستطعم الطعم عرفت ملانح حبه ناقص منه طعم كده وردت الايه الطعم مره ثانيه ده ده ضغط خلاص طب المعجون المعجون ما لم ينقل الى الجو ما لم ينقل الى الجو طب المخاف واحد عظيم الله يجمعني والله سامح المخاف لا حرج عليه اي المخاف ليس للطعام ولا الشرب ومخاجو الى الرب طب واحد في النهار وصله يدخل يشرب ثاني يخطف يا يعني كل بعد الاكل والشرب يا عم عليه طب واحد هياكل البرد هاكل برد البرد ده غير اللي بياكل لاكل برد الان البرد السائل الصلب اه طبعا بدل ان البرد لا يذوب عارفوا بدل ده في البرد طيب ده. مفردات عن أبي طلحة أبو طلحة الصحابة الجليل الذي قام من أبي عليه الصلاة فصوت في الجيش خير من ألف رجل زوج أم سليمة أردناكم هذا طيب العيك اللي هو اللي مال عيك, ما عيك. فيه عيك وعيك عيك له مستحلة اللي اللي بيباع في, الأسوا... في الاسواق في الاسواق والسوبر هذا بيش كانه ايه بينزل الى الجو انما في عفن ليس له مستقبل عند المتقدمين والوجوه زي مثلا في في بور... مخرج ده كيف رابطه فضلنا فطر فطر ده نقوله فطر بس البدن اللي عامل الباب كان على رجل المعيون ده لا يفطل. لا يفطر ده ما هو فطر بس هي خلاص ها يوسف يوسف كلامك دول دول دول خفيف بقى ها يوسف هنا اه بقول انا ذكرنا العيخ خلصنا خلصنا ها العيخ دي تفاصيل ففي ايه حتى العيخه هو حقم دم الدم. حق الدم واحد بيسحب له دم وحقم الدم فيها بيعمل عمليه ورد لو حقن الدم في معنى الطعام والشراب حقن الوريد لو كان لويدات برضه حقن هنيجي لكل ده نتكلم عليه ان شاء الله ها هنخل دخول لكن الراجع انه لا يضغط ده حرام طيب قطره العين لا تضغط قطره العين تحل العين طيب قطره بالهضم لا تضغط قطره بالانف خاطره في الأمن؟ أن الأمن مسار إلى الجنة خلاص يا إخوان؟ أنا أتكلم محمد على المباحات في الصياحة المباحات في الصياحة خلاص؟ <تصفيق> الوحفة أنا أتكلم بأن أي وصفة الراجح الراجح في خلال فيه كحل مورد لو تشعر بمرار وما لديك الراجح الراجح عن الكم لا طيب الحكم الحكم المغذيات تفضل غير المغذيات لا تفضل خلاص واحد يأخذ من سنين الله يأخذ السكر لا يفضل أي إبهة للتداوي والعلاج أي إبهة للتقوية والتغذية وفطر. لان فيها معنى معنى الطعام والشرب أقدركم. النقطة بهي ها؟ خلاص؟ استذكروا انكم في اشياء باكيد ما طيب عن كل حال اخرى وما نسيناه ربما نستحضره ان شاء الله الصعود الصعود وفطر مبارك رب الصعود عبر ايه؟ الان بياخد ايه؟ بياخد ايه؟ قطره معنى بينا قطره بانك تطحط فالقطره المسحوق واحنا بندخل مسحوق في انفه للشروب هو في نفس التصرف شايف كان بيكوعوا زمان ايه الناس الكبار الشباب يشتري كيس كده صغير ولازم يتنشجع عمر الواظ زيدي الدخان والويل عنه ما في الخير ما اجابت العنوزين الخير ولا صارت ام الخير اجابت الامواظ العادة من الام بحرام عصر طيب حديث ممكن اعرف ماشود؟ مجيب زي كنتم اعرف ماشود؟ لا مصابة موجودة في كمالة مثال حد الوقت بيستعرض عند جمعة اشتراء بس بيبعون؟ ده مرخص مظبوطه صح؟ مظبوط كلامك تمام مظبوط زي المعسل والبصايب ده نفس نفس الحصره لكن يا بس ما عدتش بشوف حد مستنى ده ما احسش ربنا وما عادش الموضوع ده سمعك يعني لانه هوري هو بيجيب لا ما تفكرونش ده يجيب وشكله وغني وشكله وكل حاجه الله يعافينا ويحمك المهم خلونا في الموضوع خجي قد ان شاء الله لكن الشيخ قصر الهندي قصر باخر الهندي كده خدتش يا ان شاء الله يقدروا انا قدرت ان شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم شجر يقول طبيب من زمان شجر لو في ادويه علاجات كثير شجر يصحى ويضاق يصير كالبطيخ استعمل اللوزات ها الحبيب في سبعه اشهر خلاص علاج بسبعه اشهر كانوا في الجاليه يعجب أطفال الصلاة الليل لو زادت يدرسوا الدرس كده بالبقالة حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا تعدموا إلا صبيانكم؟ عليكم من القصة الهندية معنا؟ هو فيه سبعة أشفيع وكما خذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي العطالين مواجهون أنا نفسي يعني قبل أن قاد الدرس لا بجي أخذ منهم ضروري عشان الحلب والكلام والصوت والخطوة هذا سيرل بينه وبينك معاش سيرل بك ههههههههههههههههههههههه كده ادي قولي بقى فتملينا اسراء شاء الله انا مش هقول حاجه فيها التصق بتحطهم كل ليس مضطر ليس مضطر القلب صح القلب صح انما العين مستدل فيها اللي لا باس بها ما لم يبال الاستنشاق يستنشف ماء يبقى ها بالغ بالاستنشاق والمضمضه الا ان تكون صائما معلكم طيب في ريق في فمي يحاول ان يستنبه ولا يبلعه في ريق في نخامه لا يحاول ان يرد رغب انت ايضا في كلام للعلماء تفسير طب نقرا الحديث ثانيه اخبر حدثني ثاني علي بن حجر السعب وابن أبي قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك القاسم بن, بن محمد أحد الفطهائي السبعة من التابعين من يحفظهم ها. إذا قيل من في العلم سبعة أبحور عن العلم ليست بخارجة وقلهم عبيد الله عروة طاسم سعيد أبو بكر سليمان الخارج ها من سيحضر البيتين؟ ها سيد محمد أعملها؟ إذا قينا إذا قيمة. من في العلم سبعة أبحر رواية من العلم ليست بخارجة سبعة يعني أفضل الفقار السبعة في زمن التابعين معنى يخوة؟ إذا من في العلم سبعة أبحر والواتم ان لم ليست بخارجه و كلهم عبيد الله وبيض الله ابن عبد الله بن عثره بن مسعود طيب كلهم عبيد الله اولوا و تو قال اولوا بن زبير ها اولوا ابو بن محمد هذا بمعنى الان اولوا ابو سعيد سعيد بن مسيد المخزومي سعيد ابو بكر بن الحارث بن عمر طيب سليمان ابن يسار خارج ابن زيد ابن سبعة قال سمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبله شكو الناس بيسأله في, في علم يقرمهم إلى الله في الحكام لدي دائما كان يقبله وهو صائم فسكتا ساعة ثم قال نعم السكنه ساعه يعني اتفكر ومش ساعه يعني ساعه فلكيه لا ساعه بره من الوقت لو لاحظ يطلع عليه ساعه لحظه دقيقه ثانيه ثانيه ثانيه اسمها ساعه اسم الساعه فلكية؟ ده كده لا ساعه روي قال عبد الرحمن ابو بكر بن ابي شايبة. ما اسم ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد العبسي الكوفي في طبقته عبد الله بن محمد أربعة أو ما أدري كم أنتم تحت أولئك إلا شخص سعيد كنت أروا في طبقتي عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن أسماء عبد الله بن محمد بن أبي الأسوى عبد الله بن محمد بن أسنان وعبد الله بن محمد إنه كلهم يشتركونا في الاسم واسم الأبي معنى؟ قال حددنا عليه ابن مسهر أم مسهر عن عبيد الله ابن عمر وهو العمري الثقة عن القاسم متى عهدونا من القاسم؟ الآن الاسناد السوق أحسن عن عائشة رضي الله عنه أم المؤمنين أم عبد الله والمكثرون في رواية الأثر أبو غري واليه <تصفيق> <تصفيق> ابن عمر أنس من حضرك الخضري وجامل وزوجة النبي وهي عائشة رضي الله عنه طيب يا تقولنا عن عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني ووصائمون وأيكم يملكوا قير الباغ كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكوا قير الباغ قال عدتنا يحيا ابن يحيا وابو بكر بن أبي شيء يحيي بن يحيي التميم قال الإمام أحمد ما عبر الجسر إلى مغداد بعد عبد الله بن مبارك أفضل من يحيي بن يحيي التميم من هذا وابو بكر بن أبي شيء متى عهدنا بأبي بكر بن أبي شيء؟ قبل أسبوعين قبل الإسلام السلام وابن قريب محمد بن العلاء الهمداني قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الطرير ابسام الشيخ صلاح لو كان في المستشفى عارفين هو جاب دوا معاه ولا جاب ميه بيبسي معاه ولا ايه الله يستر عليه جميل طيب يقول لنا بابك التوفيق احنا عايزين محمد بن علي الأمدال يا اخوة أبو كورايني. طيب الكوغي وأبو معوية محمد بن ايه ها صازم الخاء هذبة الناس هانية في الأعمش عن إبراهيم والنخي عن الأسوة أيضا النخي وعالطمة كذلك عن عيشة رضي الله عنها حقا حدثنا شجاع بن مخلق حدثنا يا أبن أبي زائدة حدثنا الأعمش عن مسلم وهو مسلم إيه ابن صلاير الضحى ضارك الله فيكم لا تنسوه عن مسروك وهو ابن الأشدع تلميذ عائشة أمه ده عن عائشة رضي معنها وهو أبو عائشة مكنة بأبي ياتشم بحب عائشة, عائشة رضي معنها وهي عن الذي وعلمته وهو أبو الآخر ومكنة بأبي عائشة. طيب. رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفل ووصائم ويباشر ووصائم معناه إنصاب البشرة ببشرة وليس معناه الجماعة. ولكنه أملككم لإربه قال حدثنا علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان إن شاء الله عن منصور عن إبراهيم انا اقول كما انا عيش ضربت معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وصائم وكان املككم لهربتي املككم لحاجتك ومشقتك حدثنا محمد بن مسلم المبشر بن داود محمد بن بن قرمات موسى العذري قال حدثنا محمد بن سعد خرون قال حدثنا الشعبي ابن الحجاج ابن الولد العتكي أبو بستام قالوا حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخيري أبوه أبو بستام بنياته أبو بستام عن ونصور عن إبراهيم عن علقم عن عيشته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صافي منه إن وهو وإيه الحال وقال قال حدثنا محمد بن المتنى وقال حدثنا ابو عاصم ها الباهك المخرج الشيباب النبيل ما ما ما السبب في تنقيبه قالوا ذكروا اسببا منها انه كان كبير الالف وفي اول ليله دخل بي زوجته وجاء يقبلها فكانه ذهاب وقالت نحي عن ربك يعني بالله يعني ثوه فاحتموا باسم النبي قال لو زوجت واحد مننا يقول الكلمه دي ممكن يحصل مشاكل ده بيداع الصدر واسهل النبي وقيل لسبب اخر لما دخلوا في الى بغداد والمحدثون في حلقات العلم والتحديد في أطراف بغداء وفي مساجد بغداء سمعوا تنامى تنام الخبر الفين دخل وجبوه عشان فرج عليه وفين ما يكونش إلا في الغابات ومخلوق عظيم ضخم فكل المحدثين خرجوا يشوفوا الفين وانتركوا المشايا معنا إلا أضوح عاصر جلس عند فنجريت وقال لهم لما لا تخرج كما طرج قال داعي وظلي من مجلس النبي قال أنت الإجلس أنت نبي النوب لديه عن العقل والحكمة والبكاء معناه سمي النبي لقبا إلى يومنا هذا لازال أبو عاصر محفظا بهذا لأنهم عاشوا لله الحقيقة هؤلاء الناس عاشوا لله معنا يا وعاشوا وخدموا دين الله عز وجل وروا لنا السنة وحق لهم أن ذكرهم هكذا من عاش بالله عاش حبيدا ومات كريما حميدا وبقي وخلد ذكره وهذا الإمام مخالف رحمه الله من بلاد فهارس وهنا نبكره ونضرحم عليه ما بيننا وبينه رحمه ولم يكن من الغلوب ولم يكن من التجار والكبار إنما كان من قدام الحديث وجامعين وأصاطين المبرزين يقول محمد بن بثنى حدثنا أبو عصر ها ننسي اسمه أبو ها أبن مغلق الشيبان النبي قال سمعت ابن عاون الله ابن عاون ابن ألقبان انا من ائمه الشافعي في العباده والنسك والحديث والحفظ والاتقان كان شعبي يطول لان اسمع يا ابن عمر أحسن أحسن, أحسن, أحسن, احسن احسن حتى عدت 9 مرات احسب لان اظن احسب على الحديث على الوجه الفلاني الحديث وعلى اللغة الفلانية خير من ألا من سندة أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد حتى عدى بسم الله ليه لإتقان من عون كان يقول شكه بالعون خيره من يقينه غير شوزي شك بالعون لأن الإمام مطقن حافظ ناسك عابد جامع وكان برضا بأمه رحم الله العالم الله ابن عاون ابن أرطبان بالطاعة عن إبراهيم والنقع ابن عمة الكوفة في مدرسة عبدالله المسروف عن الأسود قال انطلقته شو ازاي كلمة انطلقته دي مش عارك بالإيمة مش عارك بالإيمة مش عارك بالجدية قال انطلقته أنا ومسروف بلا عائشه رضى الله عنها فقلنا لها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر هو صهيب ها ثم عائشه رضى الله في المدينه ام جاءوا من كفف الى المدينه استروه يقولوا استفتوها ياخذوا العيد كان الناس حلوا باول ما راحوا الا المدينه الا من بقى مع ما من بقى الحديد على طول انتقل انتقلوا الى مكه واحد في الالفار والى بس والى الكوفة ولا الى بغداد والله الى بغداد قال ان الله وانا ومن ها مسروق واقسم يا مسروق مسروق فايه ان سرق هو صديق سرق ده اللي بلاستيك بلاستي لو في واحد بيبيع بلاستيك بيشتري مزرعه صح جاب من طرفينا الخاصه يعني كنت انا بشرب الشاي وخشت بس خالص خالص كده كان في سكنه كان في هناك بتاع بس سكنه عملناها هو الزلزله المفروض عندنا دخل وقولت انا اللي عارف لما صهينا غلطوا منهم ان انا دخلت المسكن ده المفروض ده كان كرسي وكان كثير ولا لا كان هنا 16 16 ويوم دخلت في كرسي انا كنت بقول إن بعض المسائل عندهم ما فيش لمبات في انبوب كده على الغاز انبوب الغاز فلقيتهم عاملين على الانبوبه سلسله طريقه كده قلت لهم ليه؟ كانوا مش شغالين انا كويس في المسالكه شبكه ده مخبل الصوت ده واحد من الطريق عشان لسه الساعه هو طالع المصاحب هتعرف عاوز ال الدكتور شطنا الدكتور الدكتور واحد عندي كل اللي عايزه يروح يستخدمه لو عايزين يروحوا الفرسي هو خدت صوره في مراسله خطفه طلب نص مليون مننا ان الله حسبي الله ونعم الوكيل سلام يا اخوان الامن والامان صلى الله العلي وسلم عليكم دعاء الله ان بالله نلج يقول ان ضربته انا ومضروب قلت لكم بسميه مضروب مضروبا لانه سرقه وهو صغير إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا أنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. قالت نعم ولكن كان أملككم لإربيه احنا فرقنا بين من تتحرك شعوته ومن لا تتحرك شعوته من لا يأمن على نفسي لا يفعل هذا ولا يفعل هذا يمتنع التبع بارك الله ولكنه كان أملككم لإربيه أو من, من أملككم لإربيه شك أبو عصر قالوا حدثا ليه يا عقوب الدورة قالوا عن ابن عوض إسماعيل هذا بأرقمه إسماعيل ماذا بخارج؟ إسماعيل ماذا بخارج؟ يخيل أنه ابن عليم؟ إسماعيل ابن عوضي يخيل لهذا هذا موضوع طبقته عن إبراهيم على الأسر ومصروخ أنه أدخذ على أم المؤمنين يسالها مها فذكر نحوا قال حدثنا هو كنا بشيء قال حدث عاصم بن موسى الأشعري قال حدثنا شيبان ان يحيى بن ابي كثير ما كن يذو اه ابو نصر اليمامي الذي قال ايه لا يصدع علمه براحه الجسم لا يصدع علمه براحه الجسم فكان كذب ارسال ودد رحمه الله أن عروا ابن عبد العزيز أخبرها أن عروا ابن الزبان أخبرها أن عيشة أم المؤمنين وعروا ابن الزبان وعرفين ملطب بالصابر قال الموحدة سيد الله يعني قلت عدريته في يوم وفي نفس اليوم ماذا لا ولا في نفسه فقال اللهم إن كنت ابتليت فقد عفتك وإن كنت عدت فقد عطيتك وكان لي من الأعضاء أربعة خدت وحيداً وبطي ليك أثناء وكان لي من الأبناء ستة فخدت وحيداً وبطي ليك أمسا ماذا يزاك؟ فصور كده واحد كده تعريفه كانت إبليها مرحباً و... وفي نفس اليوم وطأت الخيول ولا دفن. ثم قال هذه المطالح لقب بالصابر المحكس أرى. نعم نعم أن أعراض ابن الزباين أخبروا أن أعيشتهم المؤمنين رضي الله عنه أخبرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بيلها وبوصع قال أحددنا يحيى ابن بسم الحرير قال أحددنا يا معاوية ابن السلاف عن يحبنا كثير في هذا مثل قال يا أبن يحيى وختيبة ابن سعيد وممكر ابن بشير قال يحيى أخبرنا قال آخر قال أحددنا أبو عن زيادة من علاقة على نور بما يكون الاودي امرنا بيقول له الاود جاء كذا في كنست الله هي لكن كونوا اجعلوه في غرفه هنا ووقوا عليه وقت الحاج يخرجوا حتى وقت الصلاه بنمر عليه من, من يكون مختفى ده الباب المفروض ان انا شفته مع مجموعه في سابقه الباب ده الباب ده سنده بيتفتح بسبب الغرض بتاعه وكل شغل الورع دي وكل هاله الورع دي فعلي بجأي واحد ما فتح الباب وفش اخذوا ممكنوه. ممكنوه ممكنوه ويجي غير ده ان شاء الله يجي اكثر منه ان وبعدين اللي كانت مكسرة رباً لا تنسوش دي سليمي. ان شاء الله شوفوا ربك ويخنا على كالسان بسم الله عدنا في فينا اللي ونالبسي والله عمل سيء بين دي الضاية الله قبل كده اخذوا مراوح أبداً أخذ براء من سنتين تذكر مراحباً أخذ لك هذا نساء أهو مراحباً أتفكر براحباً الله أنه أخذ <تصفيق> طيب إني أبداً أنا أريد أن أصب براء الله لكم عمر بما يقول أولي هذا يا إخوة يعني فقهم للحضرم السفرم الخضر هو الذي يقوم قصة مرت عمر مخطوع قصة عمر مخطوع قصة قصة موضوع عمر بن صعين البتاري والذي بواحد عمر بن ميمون او ديني في قامة قبر عمر طريق برو وحكى الإمام أحمد في مسندي قصة يعني صعين يقول عمر بن ميمون في صعين كتاب أحاديث الأنبياء أو أحاديث الأخبار الجاهلية وما إلى ذلك يقول شهدته فيه جاهلية قردة ذنب ورجموها القردة ورجمتموها وهدف جميل مفيش قبل هذا خرب عمل بنيان القردة القردة, القردة. القردة. انت على هذه التبله النازله جمروا جمروا كده قال فرجمتموا معهم فكنتم هذا سو الله يغفر له ولاد قالوا القرص بيبيض ويرضض سبحان الله خرجت من الضغاعه الله قول الناس الامام الله حسن حديث في مسلم امام بخيت وقال بينهما واحد في السفينه يبيع قمل سفينه بتاعها 7000 جنيه واحد شغال في صالون تبرده احنا طويله فبياع يبيع ثور الناس فكان بارك الله الخمر إيه اللي عليه يأخذ بالمحر ماء و يصف يغيش يعني بصفر لا تتخبر <تصفر> و لا تشوش انت الله يعفو يعفو فبارك الله فيكم الفلوس و في كيس ففي قرد غير شوف نتبه و بلاحظ المسألة لنا بيجيب من المياه و بيقص و عشان هذا البضاعة قال لما خلص هذا الخمر المعارقة النصفة والكيس المتلت قام القلب فتش الكيس كده جلبه ويرمي الضرغم في البحر وضرغم في السخين ضرغم في البحر وضرغم في السخين حتى قسم الجلوس للسخين حق المياه حق المياه, حق المياه, حق المياه <تصفيق> هذا يمسل الإيمان معادلات نعم وضعي خلقه طارق الله فيه هنا يقول عمر بن ميمون على عائشة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بشهر الصوم قالوا حدثنا محمد بن حاتم قالوا حدثنا بحز بن أسد العمي فهو معلم من أسد وبحز بن حكيم ليست له رواية في الصحيحين نما روايته في السنن روايته فين؟ في السنن ورد ورد قال حدثنا طيب محمد بن حاتم عن ابن سالم قال حدثنا بازح للاسف قال حدثنا ابو بكر النهشلي قال حدثنا ما زياد بن علاقه عمرو بن ميمون ايضا اهو انا رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وهو صائم قال حدثنا محمد بن بشار ماذا عندنا به ليس محمد بن بشار بنده قال حدثنا عبد الرحمن أبن مهدي الإمام الشهير أبو سعيد قال حدثنا سفيان ما شاء الله عن أبو الزنا عن علي بن حسين عن عيشة الرضو عاجب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبله وهو الصلاة قالوا حدثني يحيى بن يحيى أو بكل ابن وابو القريب قال يحيى أخضرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية محمد بن خزب الضريب عن ابن عن مسلم ابن صبيح وهو أبو الضحى عن شدير ابن شكل وهذا من, من الأسماء الغرائب من الغرائب عن حد صدق أم المؤمنين بوضمع. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله صائم قالوا عنددنا لي أبو الزهراني قالوا عنددنا أبو عوانة قالوا واضح عبد الله عليها شكر قالوا حدثنا وبطر بن أبي شيمة صاحب المصنف والمسلم وإسحاق ابن إبراهيم الحمضاء عن جريف كلاهما عن منصور بن المعتبر عن مسلم نصبه عن شتيف ابن شكلن عن حفصة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلين قال حدثنا ابن وعد عبد الله يلوه, عبد الله يلوه عبد محمد الفطير المصري من أذبة الناس في الموطة قال أخبرني عمر وابن الحارف المصري أيضا من كبار قراء المصري المصريين عن عبد الرب بن سعيد عن عبد الله بن كعب من الحم ياري الحم ياري للحاق ولا تضموها بالجيم لا، ليس كنت من الحاق الحم وهم كانوا في اليمن عن عمر بن ابي قال انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم فقال له رسول الله, صلى الله عليه وسلم سأل هذه الأم سأل رضي الله عنه فاخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله خطأ الله لك ما تخدم من دونك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَا وَاللَّهِمْ لَأَبْقَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُمْ صلى الله عليه وسلم طيب باب صحة صوم من قال عليه الفجر هو وهو جنوب لم يغفص سواء من جمع أو من احتلام وهو صيام صحيح وأيضا قول تبارك وتعالى حينا لكم ليلة الصيام اغرفتوا إلى مسائكم يلزم منه أن الفجر يطلع ويتفجر والإنسان على جنابه يطلع. قال حدثنا محمد بن حاتم نرقب بالسلامية قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو أبطان الأحوال معناه أبو سعيد وفي طبقته يحيى بن سعيد أخر آه الأموي يحيى بن سعيد أموي في طبقته واثنان أعلى منهما يحيى بن سعيد أيضا يحيى بن سعيد أنصاري ويحيى بن سعيد التيمين أربع ممن يسمى بيحيى بن سعيد أئمة مشاهد ما عليك هو عدثنا يحيى بن سعيد بطبقتهم يحيى بن سعيد الأمر وأعلى منهما اثنان أخران يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التايمي علي بن نيج وريج ما اسمه عبد الملك بن عبد العزيز الفقيل مكي قالوا حدد بمحمد بن راه أن القشير ليس والله له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ابو بكر صاحب المصنف مشهور مرتحل الناس بعد رحلتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمرتحل الى في زمانه قال وهو في الميد لمعمر الميد قال قرنا ابن جرير انا قال اخبرني عبد الملك بن ابي قرنه قال سمعت أبا هريرة عبد الرحمن بن صف حافظوا الصحابة الكرام رضي عنه يقص يقص يعني يعظ يعظ معناه أكواب طيب القص يعني الواعظ القص يعني الواعظ يقص يقول في قصص من أدركه الفجر جنبا فلا يصن يعظ الناس إما أن يعظ الناس بالرغائب والترهيد وإما أن الناس من باب تعليم الأحكام والفكر معنى يا أخوة هذا من هذا الباب تعليم الأحكام والفكر من أدركه الفجر جنوبا فلا يصوم فذكركم ذلك العبد الرحمن بن الحاد لأبيه فأنكر ذلك فانطلط عبد الرحمن وانطلط معه هل دخلنا على إيه؟ عيشة وأم سلمة رضي الله عن رماء عبد الرحمن عن ذلك قال ما قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنوبا من غير فهي يعني أبو غريرة لما قال هذا القول هو من الضفراء والمجتهيين فضل حفظ صحاب الله معناه هذا في رأي وازدحاد لم يبلغه أين الخرض لم يبلغه الخضر رحم الله القران انتهى, كل انتهى الى ما سمع قال واحد بيقول قال بعد شويه جاء له خبر النبي عليه الصلاه بخلاف قوله يقول من الكلام اللي قاله الله رحم الله القران انتهى الى ما سمعناه قال ويضلوا لحتى دخل على عائشه وام سلمة رضوانهما فسالههما ما عبد عمر عن ذلك قال فكتاهما قالت كان النبي عليه الصلاه يصبحوا جنوباً من غير حلمين ثم يرصرون من غير ايه ها من غير ايه الاحاديث بقى التي فيها ان الانجلياء لا يحترمون ها؟ ممنوع عنهم الاحاديث الاحاديث لا تصح بيقول لك ايه ان الاحاديث ماذا انت الشيطان وماذا انت لا لا تصح ليس صح بهذا الشيء من اخو قالت من غير حلم من اعمال من ذنب جماع ثم يصوم قالا فانطلقنا حتى دخلنا على مروان وذكر ذلك لو عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي بكر هو ابي بكر ها وعندما تفقهون في الدين أمير المأمور الكبير الصغير هذا أدب يعني إيه غفب أدب رفت قال فذكر ذلك ألو عبد الرحمن فقال فرون عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي غرير فرغبت عليه ما يقول قال أبو أبو بكر الحاضر ذلك كله قال فذكر له عبد الرحمن وقال أبو غرير أهما قالتاه لكا قال نعم؟ قال هما أعلمت شو الزرق. سلم في الحرب بجمس دال ولا قال ثم رد أبو هريرة ما كان فربي ذلك إلى الفضل ابن العباد فقد أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولما أسمعه من النبي لي صلى الله عليه وسلم هل فرج أبو هريرة عما كان فربي ذلك؟ نعم الرجوع الحقي فضيل هل فرج أبو هريرة عما كان فربي ذلك؟ قلت لعبد الملك فقالت في رمضان قال كذلك كان يصبح جنوبا من غير فلم ثم يصومون قالوا حدثني حرمالة بن يحي حتى نجيب المصر قال أخبرني ابن وهب قال يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزمير وابي بكر بن عبد الرحمن عن عيشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفجر في رمضان وهو جنوب من غير حلمين ويغتسل ويصوم قال حدثني هارون بن سعير الأيل قال حدثن أبنوان ألا أخبرني عم وأبن الحال أن عبد ربي عن عبد الله بن كعب الحميري أن باب ابن حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلامة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنوبا يصومه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي قال حدثنا ياحن ابن ياحن قال ترأت على مالك على عبد ربه ابن سعيد أنا يبكر عبد ابن عبدالله حانف الحارف ابن شام على عيشته أم سلمة زوجين زوجي نبي على صلى الله عليه وسلم أنهم أضالتان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم قال عندنا يا حفنابيك ابن ابي ابن ايوب وقتيبه بن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن معمر بن حزم الانصار ابو طواله ان ابي يونس مولى عائشه اخبره انا عائشه بنت المعنه ان رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه ويتسمع من وراء الله فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب أفأصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم فقال لست مثلنا الأصل إيه عموم التشريع وعالم الخصوصية والخصوصية لا تثبت بالاحتمال فلتثبت بالنصر رصد عموم التسريع للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة قال الرجل لست مثلنا يا رسول الله قال غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقل قال حدثنا أحمد بن عزمان نوفني قال حدثنا أبو عاصب النبي للطحاك بن محدده الشيبان النبيل سبق معنا صار قال حدثني بن جريت عبد الملك بن جريت عبد العزيز بن جريت قال أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار نفسه له لهما سلامة رضيه عنها عن الرجل يصبح جنبا أي صمو قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام وحسن ثم ما اص باب تظليل تحريم الجماع في نهار المضارب على الصائم ووجب الكفاره في الكبرى فيه ها عيد رقبه معنى مؤملا شهرين الا يجدر رقبه صيام شهرين لم يستطع اطعم 60 مسكينا اذا كان عامدا اذا كان ذلك ذا كان عالما 30 30 معنى اذا كان عام عمدا طيب تعالوا كده نذكر المفترات ومسيدات الصوم الاكل والشرب ايه عامدا طب اكل وشرب ناسيا لحظه فده يديك الصوم طيب تقيا عامدا تقيا عامدا كان فسر للصوم وعليه ان يصوم يوماونات طيب ها الكل هنا محضرها الجماعه اهو مذكور في الباب وذكرنا شروط الكفاره طيب ها الرد ده ترك النيه معناه ها ترك النيه تغيير يعني يقام صيامك انيه يصاحب صيامك نية من البداية إلى النهاية يعني إخوات يبايد النية من الليل هذا واحد ويستمر لا يقطع النية فإذا تطعر وعزم على الصوم بركبا بكم وعزم على الطاق ها؟ وإن لم يأكل خسد الصوم إنما الأعمال بالنية والردة والردة كذلك واسم ان ايه وبتديه لك والذين يطبلك دهين شربت ها تحوا الطعام معناه ها قلنا بارك ربيكم نصر للدماء الراس غير يختله دم الوريد ده في معنى الطعام والشراب يعني ايه بره من المفطرات تعالوا كده ها خلاص اذكروا لنا ها الانزال نعم اذهب لاما الاربعه الخطا الانزال يخط ويفسد الصوت انا بقول صوت طيب كلنا على صف ادي شرط انك انك النفس يبقى هذا هو يوصل لكنه لا ياكل ولا شيء لا اذا وضع منهم اه يمسك اه يعني هو جاي احساس بس لكن هو لا يجي في الباب اليوم حرمه باب حرمه اليوم برضه طيب تمام <تصفيق> البحور <ها؟ تصفيق> لا يفقد في كلام كثير ولا ما ورجع نقول لك فهو على باب تغليل تحريف جمعه في نهاري رمضان على الصعب ورجوب الكفارة الكبرى وذكرنا الكفارة في اشتا وانها تجب على الموسر والمعصر وستثبت في دمة المعصر حتى يستطيع وهل تجب الكفارة على المرأة؟ نعم تجب إذا كانت مطاوعة ليست مقرأة فعلى الرجل من الفاعل الكفارة بالشروط السابقة وعلى المرأة إذا كانت مطاوعة راضية غير مقارنة قال حدثنا يحيا بن يحيا ووبكر بن أبي سيلة وزهير بن حارب وابن نميلة كلهم علي بن عيينة سفيان قال محمد قال يا يحيا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي وريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من هنا بن أبي عليه عليه الصلاة فقال هل أكتو يا الله قال هم أهلكك قال وقعت على مراتي في رمضان قال هل تجد مدفوع فيك رقابتان قال لا قال ما هل تصدق أن تصوم شهرين متتابعيني قال لا قال ما هل تجد ما تطعم ستين قال لا قال ثم جلس فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق في تمر فقال تصدق بهذا فقال أفكر مني فما بين لبتينا أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدأت أن يابر ثم قال أنا فاطعينه أهلا ما قال ثمرت الخوخ أنا ثمرت الخوخ ثمرت تبارك الله بكم الإحساس والشعور بالدم ها؟ شو إزاي؟ جاء حزين جاء كئين سهلا جاء مهمور خلص و... وهو الفلح فقد أصاب شيئا فيما يستعين به على أمر يونها لبيته والله هل تسأل عن هذا أن الواحد يرى من أسهل ما يرى من أسهل أن تسهل شرائم متجمعية هذا مرحل؟ هذا صحيح جدا؟ يعني ما؟ من أسهل أن تسهلوا هل تسهل شرائم متجمعية؟ ما نقولنا الكفرة على التدريج إذا لم يجب أن يتقل طبعا انتقل إذا لما يستضع السيارة انتقل للطاعة يعني اللي جرب يعني مشروف أو هذا هو عام نفسه هو. الناس يعرفين أبوصر انا عارف الموضوع ده مش هعرف اصوره سنتجه للرقاط انا بقول لك ده مفيش رقاط يعني راتب ما طيب لا يعني الصيام ما عرفتش الصيام لم تستطع الصيام فعلا ها فعليك بالاقارب يعني هو واحد يعني اه معاه فلوس وقادر يصوم بس مش عاوز مش فاضي للصوم فرايح ورايح مثلا لا احنا بنقوله الملكة لما عند الفقراء تدوانوه هذا نقش بالمسألة لو واحد ملك من الملوك واحد رئيس من ها حد ملك كيف نعطمه فما يغطر على الإطعام طب لا أقوله نفرض على الصيام لا المسألة التدريج لو كان غنية لو كان فقيرة لو كان ملكة لو كان ملكة لو كان ملكة لو كان ملكة قول لي لان فرقنا في التدريج ينظر أول شيء غير ملك اليوم ايوه انتقلنا للصيام عنده مقدار الصيام واجب على الصيام ربنا يسامحنا اول في الترتيب الترتيب برضه قال حدثنا اشراق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري اللي هو ايه مش الشهاب الزهري مش شهاب اه هو يعني هو انا مقدرش اصوم هو يمكن أن انا ما اقدرش اصوم فات احنا هو يعني هو جربش ده مش مساله تجريب العلماء برضه بيقولوا يقولون ماذا يغرم على ظنهم وواحد كده مش عارف نفسه لو يومين ممكن يصوم انت ليه يا اسف لو صام ها نرفع عنه ده مساله بركه وبيق مساله مش مساله تجربه بما يغرب على ضنك انت خصيم نفسك امام الله سبحانه وتعالى بل حسام على نفسك قصيره حسام على نفسك في نفسك عنده معضله عنده قوه عنده استطاعه فلا باس مفيش مفيش لا يكلم الله نفسه الا اسعها بركه بركه يقول بهذا الاسناد سوريقا بهذا الاسناد مثل روايه ابن ابينا وقال بعرق فيه تمر مكتف فيطر وهو الزنجبيل مش عارفين زنجبيل ها الافه ده كل فيها تمر <تارفة> ولا ريوت ولم يذكر ضحكه النبي عليه الصلاه والسلام حتى بدت النياط طبعا كان ضحك النبي عليه الصلاه على افكاره وغلبته تبسما الا ببعض المواضع بدت أن يامو حتى بدت نوازده حميلة قال حدثنا يحب بن يحب ومحمد بن روح قال أخبرنا الليل قالوا حدثنا عن قتيب قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عبد عن أبي هريرة رضي الله أن رجلا وقع من راتي في رمضان فاستفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبتان قال لا قال: هل تستطيع زياره شهر ربيع قال لا قال فاقرا 60 مسك. قال حدثنا محمد بن رافع، قال حدثنا اسحاق بن اياس، قال اخبرنا مالك عن الزهري، هذا الاسنابي، ان رجل اقتر في رمضان، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كثر بيع قلالته، ثم ذكر بي حديث ابن معين، قال حدثني محمد بن رافع، قال حدثنا عبد الله الزاهي الصنعاري بكر سبق معنا قال أخبرنا ابن جرائب قال حدثنا ابن شهاب سبق معنا أيضا عن حميد بن عبد الرحمن النبي هريرت حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفضل في رمضان أن يعطيك رقبا أو يصم شغريني أو يطعم ستين مسكي بالترتيب يا إخوان كما في الحديث خذ فالأخبرنا عبد الرزاق الصنعاني فالأخبرنا معمر عن الزهوري بآذة إسناد نحو حديث بن عيني قالوا حدثنا محمد بن رمض بن المهاجر في جيب المصر لك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسب عن محمد بن جعفر بن الزبايد عن عباد بن عبد الله بن الزبايد عن عيشته وضعه عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وطئت رأتي في رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمروا أن يجلس فجاءوا عرقاني فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قال حدثنا محمد بن المخام قال أخبرنا عبداللهاب الثقافي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاس قال أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الزبير حدثه أنه سمع عيشة رضي العنى فقول أتى رجول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول حديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا قال حدثني الطاهر المصري قال أخبرنا بن وهبن عبد الله بن وهبن المصر قال أخبرنا عمرو بن الحال أن عبد الرحمن بن قاسر عدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير عدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير عدثه أنه استمع عائشة جوج النبي عليه الصلاة والسلام تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسيح في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك وقال أصبت أهلي قال تصدق وقال أضي نبي الله ما لي شيء وما أقبر عليه قال أجلس وجلس فبين هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا وقال الرجل فقال فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبت بهذا فقال يا رسول الله غيرنا ها والله اننا لجياع ما لنا شيء قال فقولوا انتم مساكين وانتم فقراء قولوا انتم هذا ان مسكنا باب جواد الصوم والجبر في شهر رمضان للمسافر بغير معصيه إذا كان سفرهم مرحلتين ها لا عبرة لتقييد المرحلتين كل ما يزلق عليه إنه سفر يجوز به قصر الصلاة وجنى الصلاة وكل روحة السفر تتعلق بالصفر أي سفر؟ يعني من الضمياط إلى المنصورة سفر من الضمياط إلى الغائرة سفر ما في دعي للتقييد من مثلا من الضمياط لنا إلى مرضين سفر مثلا وما إلى كل ما يزدق عليه في جوة في الناس عرف الناس أنه صفق ولو كانت المسامة قريبة إذن يزدق فيه على الرضي فيه أمر, أمر رخص وسنتكلم عن أحوال المسافر المسافر يا إقوى أحيانا من المسافرين حرار عليه علي الصيام إذا كان يوزق نفسه إذا كان الصيام يوزقه نفسه, نفسه ويتلبه ويوزقه فعلاه من المسافرين ها واجب في حقهم الافطار نرجع لرسولنا المصطفى لما سافر ومكث في الصحاره لفتح مكه ها قال في ناس ما افطروش على رسول الله قال اولئك اوصاهم ال رسول الله امرهم الافطار نفس القول ايه على فضل وفي رجل لا يشق عليه الصيام وهو في ولا يؤثر في تين بدني بشيء بل يخبر عليه في رمضان أحسن إن أحسن يصوم لأن مع الناس ينشأ إخلاف لو إنه أفضل لو إنه أفضل بركة ربكم وهيقضي في الأيام والناس مختلفين إنما يصوم مع الناس ينشأ فالمسافر له أحوال حالة فيها تلف النفس يتنزل عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في الصفر ليس من البر معناه يعني من الإن الصيام في الصفر إذا كان يزرق نفسه في ناس يقدرون في ناس لا يقدرون طيب واحد إذا صموا مسافر لا يزرق نفسه ولا شيء لكن يشوق عليه الأفضل أن يفضل الحالة الثانية تبقى واحد الأمر عنده سيان الأفضل أن يصوم وعند صوم الخير فيك. إذن كم حالة المسامر مع الصيام صيام يلفل في الناس زي ما كان واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام صائم وكانوا الناس يضللوا عليه ونسوا عليه ويهوموا عليه ويموت فقال صلى الله ليس من البر الصيام فصاب ده ما معين النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في الصفر أحياناً وكان من الصحابة من يصوم وهو في الصفر مع النبي عليه الصلاة والسلام عنده كله وعنده كله الصيام في الصفر له حالات مش حالة واحدة تعالوا بنا نقرأ العبادة وعلينا نقرأ الحالة هل أنت بتقول مثلاً يحفظ أن تقتل السنان على مثلاً بكل واحدة في الصفر؟ متى, بقى؟ متى؟ يحب هنا الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤخذ رخص متى لما يكون مفيش ازهاق نفس وفي مشقه هنا ما تاخذ بالرخصه وضحت اصال الشباب يعني بيستخدموا الكلمه دي هنا ولا زي رايي ليه وهنذاك اصدار المساله بالتفصيل اه قال أه وان الافضل لمن اطاقه بلا ضرر ان يصوم ازاي ولمن يشق عليه ان يفطر وتعال هنا للمشابه من ممن يقضي في الأيام الأخرى التي كانت الحضر قال حدثنا من يحيا بن يحيا ومحمد بن ربح قال أخبارنا الليل قال حدثنا من قضاء ابن قال حدثنا ليتن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عكبى عن عباس رضي الله عنهما أنه أخباره أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتحك في رمضان صام حتى بلغا كثير ثم أخطر مع أن يكونش العنوان ده ماشي طيب وكان صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم اضطربوا كان صحابه الرسول عليه الصلاه والسلام يتبعون الاحدث الاحدث من المذيه يعني الجديد من امر عليه الصلاه والسلام اكتفي بقى بقدر يا على امل لقاء بكم في ان الله تعالى الكتاب يوم الاربعاء صباحا ان شاء الله برسول قائمه في كتاب جامع البيان عن محمد بن امام ابن عبد البر شاء الله السلام عليكم <تصفيق> Ini cuma 16. Oh, ini